وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قَاعِدًا قاعدا أو قَائِمًا قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون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 فمن أَظْلَمُ ممن افترى على الله كذبا أو كذب بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون وَيَقُولُونَ هؤلاء شفعان أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الْأَرْضِ سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة وَاحِدَةً فاختلفوا ولولا كَلِمَةٌ سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون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 فلما انجاهم اذا هم يبغون في الارض بغير الحق يا ايها الناس انما بغيكم على انفسكم متاع الحياه الدنيا, متاع الحياة الدنيا ثم الينا مرجعكم فلنبئكم بما كنتم تعملون إن كما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به, فاختلط به لبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى, حتى إذا أَخَذَتِ الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها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 قل هل من شركاء ثم من يبدأ الخلق ثم يعيده, قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون قل هل من شركاء ثم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق فَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن أم لا يَهْدِي إِلَّا أَن يُهْدَى فَمَا لَكُمْ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنُّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ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 قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به آن آن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئوا لك أحق له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 ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم قال قد اجيبت دعوه كما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون